إن عذاب ربهم مشرقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي كل مر منهم أن يدخل جنة نعيم كلا